آهلا ولنتنا قام صدري آهلا ولنتنا من سمعني ثاني اللي جربتيني آهلا وان آهيا انا ستب من العرين كانك كثرت اسكيتي هودي آهلا ولنتنا من صدر الاصلين من سمالي تالي الليل جرب آه اه اه لون اه يا ناس من للعليل كان كثرت البكاء والولي نظر امتنا اه من قلب اني ما قلب الهبيل كل ما قاله وتشال تزايد في على العنين كل ما جاله طبيب انتصر في دواء آه من قلب يشادك ما قلب الهابين كل ما قاله تشال تزايد في عناء آه من حاله يشادك ما حال العنين كل ما جاله طبيب انتصر في دواء لو يحذر له على من هل زرع انسقى اه يا داب انفجاني على ضبي السنين ليت منه حاضر كان يقتله بعصا اه من دم انتحدر على جبي هميل لو يحدر له على من هل زرع انسقى اه يا داب انفجاني على ضبي السنين ليت منه حاضره كان يقتلها بأصار جالي شعب القرص فيها لحبيب ما يسيل جالي رزنات المخايل تعدى من وراء جالي شيخ النجمية جعل جبا صبره سقيم عسكرت فيها الجوا دق من طير السبا جالي شاب القرص فيها لحبيب ما يسيل جالي رزنات المخايل تقدم من وراه جالي شيخ النجمي اجعل جبا صبر سحيل عسكرت في الجوا من طير السفا جالي شعب القرص فيها الحبيب ما يسيل جالي رزنات المخايل تقدم من وراه جالي شيخ النجمي صبرا عسكرت في الجواد من طير السفا جالي شعب قرص فيه الحبيب ما يسين جالي رزنات المخايل تقدم من ورا جالي شيخ النجم يجع الجباه صبرا سحين عسكرت في الجواد من طير السفا